ن لنا للآخرة والأولى، فأضربتكم ناراً تلظى، لا يفلها إلا الأشقا، الذي كذب وسولّى، وسيجنبها الأتقى، الذي يأتي ما له يتذكى